بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في مضع سنين لله نمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء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 ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أو لم يسيروا في الأرض فيرضوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا كانوا أشد منهم قوتاً وأثاراً لهم وَعَمْرُوهَا أَكْثَرُ مِمَّ عَمْرُهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ يُظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا سُوٓءًا أَن كذبوا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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِ لَهُ وَلِقَائِهِ لَأَخِرَةٍ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ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 ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياتي خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياتي منامكم بالليل والنهار وتبتغوا رزقكم من صب إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماءا فيحيي, فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكة إيمانكم من شركاء فيما وزقناكم فأنتم, فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يحقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من ضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حريفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين قائم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوذنهم من الذين فرقوذنهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْ رَّحْمَتِهِ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَسْبِرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمَن عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ فَيَتَكَلَّمُونَ بِمَا كَانُوا بِهِ وَإِذَا أَذَقْنَا الناس رحمة فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَمَتْ يَدِهِمُ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوْ لَمْ يَرَوْنَ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فآت ذا القربى حقه والمسكين وبنى السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك, فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم أل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء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 فأقم وجهك للدين القائم من قبل أن ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين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 وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِهِ أَيُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَأَوْهُ لَأَثَرِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحِينَ رَبَّ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحِيلٌ مَوْتٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَאَنَّ رَسَلَنَا رِحَمًا فَرَأَوْهُمُ الصَّفَرَ الْلَّظَالُ مِنْ بَعْدِهِ يَغْف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 ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون وقال الذين أوتوا العلم وليما لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعض فهذا يوم البعد ولكنكم كنتم لا تعلمون فيوم إذ اللَّهَ فَعُلَّدِينَ ظَلَمُ مَعْذِلَتُهُ وَلَا هُمْ يَسَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا الْإِنْسَىٰ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جَئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون تصبر إن وعد الله حق ولا يسخفنك الذين لا يوقنون